قال ان لم اقول لك لا تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغتم مني عذرا أَنْ طَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أجرا قال هذا ف راقُ بَْن وَبَينك سَُونَ بِكَ بتَأؤول مَا لَ تَطِع عَلَ صَدر أَمَّ السَّفينَنتُ فَكانتْ لِمَ ساكينَ يعملونَ فيِي البَحرِ فَرَتُ أن عبَهَا وَنكَانَ وَر 119. يأخذ كل سفينة غصبا 110. وأما فكان أبواه مؤمنين 111. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 112. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما 113.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 لَمَّا فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سثرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 حتى إذا سوا بَيْنَ الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربيه فإذا جاء رب جعل له دكاء وكان وعد ربي حقا